رحلت فلم تعد دنيا يدنيا ولا عاد زمانه والزمان ولا عادت تؤنسني الليالي وهل من بعدكم يهوه مكانو وهل من بعدكم يهوه مكانو بكثكم كل عين الليل تشعري إذا الأيتام دمعهم أبانو فمن بيديه خمسة حُدَم عَيُوتٌ ومن بسؤاله عنهم يصانوا ومن بسؤاله عنهم يصانوا رحلت فلم تعد الدنيا يدُنيا ولا عاد زمانه زمانه ولا عادت تؤانسني الليالي وهل من بعدكم هو مكانو وهل من بعدكم هو مكانو لقد رحل الذين القاهم دوما انيسن حينا يرهقنا الزمان وأفنى عمره لله قربا فكان ختامه نعم الأذى ولا عاد زمانه و زمانه ولا عادت تؤنس ليالي وهل من بعدكم ي هو مكانه وهل من بعدكم يهوى مكان فيا رباه خص أبي بفضل فجودك ليس يحصيه الزمان وأدخله مع السبعين ألفا وفي الأبرار مسكنه الجنان